أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 قل تتولوا يستبخل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم